لا تدق <تصفيق> يا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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهَا أَلَنْ نَشَاءَ نشأ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ فآمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى صاحبه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون نحن المنقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله الله سمع الله لمن حمده <تصفيق> اللهم آمين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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذل لكم إنها ذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون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 إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِنَ مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَ لَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَذَابَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل رعونة بالسنين ولقصم من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 الله الله اكبر سمع الله من حمدا اللهم لك Allah. Oh, Lord. Oh.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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَك لَآيَةٍ لَا يُؤمِنُ بِهَا وإيَّا رَوَ سَبِيلَ رُشْدٍ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا وإيَّا رَوَ سَبِيلَ الْغَيْيِ يَتَخِذُهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَافِينِينَ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 قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل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 قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الأذواق وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 الله اكبر سمع الله من حمده All right.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 لَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْ صُورُ الرَّجْفَةِ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَنِي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 وقولوا حِقَّةٌ وَدُخُرُ الْبَابِ سُجُدًا نُعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَيَرَى الَّذِي قِلَلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهُ جميع الله لمن حمده <تصفيق>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 اير المغضوب عليهم وضلين امين <تصفيق> واسالهم على القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ يعدون في السبت اذ تاثيهم حتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاثيهم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 فخلف من بعدهم خلف ورد كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفا وإي أتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرس ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأطاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فاطم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوتهم وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريدهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم؟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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الله. الله. سميع الله لمن حمده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 غير المذبوب عليهم ولا ضالين. وَأَتَلُّ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يطهون بها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 أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وعن عسائي يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مي يضل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يامهون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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده